الوجه الثاني يبدأ حالا فإن الدعي أن أظلم هاهنا غير متعد وأن حالي منصوب كانتصاب الظرف فإن قوله أجلي ظلاميهما يدفع ذلك لأنه عدى أجلي إلى الظلامين وقوله عن وجه أمرد أشيبي يعني نفسه وهو يحتمل معنيين أحدهما أن يكون قد شاب في حال مردة لعظم ما لاقاه من الشدائد والآخر أن يكون أراد أنه فتي في السن وهو في العقل والرأي كأنه أشيب البيت الرابع عشر شجا في حلوق الحادثات مشرك به عزمه في الطرهات مغرب صاد شجن في موضع خفض بدل من أشيب قال الآمدي شجن في حلوق الحادثات لصبره وجلده عليها وقلة استكانته لها ومشرق به عزمه كأنه أخذه من قول المنجمين شرق النجم إذا استقام أي عزمه مشرق به أي مستقيم أي يسلك نهج الاستقامة وهو في الطرهات مغرب أي أجد في الأمور بصحة رأيي وعزيمتي أي أجد في الأمور بصحة رأيي وعزيمتي وألعب لصبايا وصغر سني حاشية قال ابن المستوفى وفي الحاشية بخط يحيا ابن محمد الارزفي الظاهر من الكلام انه اراد بقوله مشرق به عزمه اي طارة يرمي به عزمه مشرق الارض وطورا مغربها والطرهات الفلوات التي لا شيء فيها ومنه قولهم الطرهات اليابس يريدون القفار الخالية ومنه قولهم الطرهات البسابس يريدون القفار الخالية والدليل على أنه أراد هذا المعنى لا غير قوله بعد هذا البيت كأن له دينا على كل مشرق من الأرض أو ثأرا لدى كل مغربي فالبيت الثاني تفسير للأول ثم قال والذي ذكره الآمدي قول مثله من أرباب المعاني أراد أنه غصة في حلوق الحادثات وهذا إنما يكون غالبا لمن علت سنه وجرب مع أنه مشرق به عزمه في الطرهات وهي الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عن الواحدة ثم استعير في الباطل قاله الجوهري وأراد أبو تمام لذاته انتهت الحاشية عين أصل الشجا الغصص والترهات الأمور المشكلة وأصله في الطرق المتشاعبة عن الطريق الأعظم ولم يستعمل من الطرهات فعلا في معروف كلامهم البيت الخامس عشر كأن له دينا على كل مشرق من الأرض أو ثقرا لذا كل مغربي البيت السادس عشر رأيت لعياش خلائق لم تكن لتكمل إلا في اللباب المهذبي البيت السابع عشر له كرم لو كان في الماء لم يغض وفي البرق ما شام امرء برق خلبي البيت الثامن عشر أخو أزمات بذله بذل محسن إلينا ولكن عذره عذر مذنبي الأزمات الشدائد أن يقوم فيها ويبذل المعروف كما يقال أخ الحرب لمن يكثر الحروب حاشية قال الصوري في شرحه ويروى عزمات وقال أخ أزمات لقيامه بها وبذله عرفه فيها كما يقال أخ حروب للذي تكثر محاربته انتهت الحاشية البيت التاسع عشر إذا أمه العافون ألفوا حياضه ملاء وألفوا روضه غير مجدبي البيت العشرون إذا قال أهلا مرحبا نبعت لهم مياه الندى من تحت أهل ومرحبي البيت الحادي يهولك أن تلقاه صدرا لمحفل ونحرا لأعداء وقلبا لموكبي البيت الثاني والعشرون مصاد تلاقت لوذا حاشية فضاء وروى الآمدي رود يريده جمع رائد أي منتجع انتهت الحاشية بريوده مصاد تلاقت لوذا بريوده قبائل حيي حضر موت ليعربي حاشية دال وهأبا ويعرب انتهت الحاشية مصاد أعلى جبل وجمعه مصدان والريود جمع ريد وهو الحرف الناتئ في الجبل وحضر موت قبيلة من اليمن والمعروف بين العامة أن حضر اسم بلد ويجوز أن يكون سمي باسم الرجل قال رؤبه أحضرت أهل حضر موت موت وقد اختلف في نسب حضر موت فذكر قوم أنه ليس من ولد يعرب إلا أن نسبه يقاربه وقيل بل هو حضر موت ابن يشجب ابن يعرب اخو سب ابن يشجب وكان اسمه عبد النور فنزل بين يدي اخيه في حرب وقال حضر موت فسمي بذلك وبعض النحويين يحكي ان من العرب من يقول حضر موت ليجعلوا بناءه كبناء عضرفوت من يقول حضر موت ليجعلوا بناءه كبناء عضرفوت وحضرفوت البيت الثالث والعشرون باروع مضاء حاشية بميم باروع مشاء وبهامشها رواية الاصل وفيسين بأروع, باروع مفضال مفضال وأغلب مضاء وشرحه ابن المستوفى قال قال الخار زنجي أي على كل فرس أروع وأغلب رجل ماض أغلب قال أبو العلا قالوا ناقة روعاء أي حديدة القلب ولم يقولوا جمل أروع وأغلب غليظ العنق ورجل أروع يفسرونه بأنه الذي يروعك بجماله ولم يقول امرأة روعاء قال ابن المستوفى قال الجوهري الروعاء من النوق الحديدة الفؤاد وكذلك الفرس ولا يوصف به المذكر والأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه وامرأة روعاء بينة الروع انتهت الحاشية بأروع مضاء على كل أروع وأغلب مقدام على كل أغلبي البيت الرابع والعشرون كلو ذهموا فيما مضى من جدوده بذ العرف والإحماد قيل ومرحبي حاشية سين بذ العرف والأجداد قيل وأرحبي وجاء في ضاء في حاشية أبو يحيا أنا بذ العرف والإفضال والإحماد هاهنا ليس بحسن عندي إلا أن يضاف الإحماد إلى غيره فيقال يحمده كل من يعاشره وبهذا بعد وفي نسختي قيل ومرحب وقال ابن المستوفى لم أر في ديوان من دواوين شعره إلا بذ العرف والإحماد يقال أحمد الرجل إذا أتى ما يحمد عليه وقوله يحمده كل من يعاشره مدح له أيضا فلا وجه لإنكاره وقال وفي نسخة بكل طويل الباع أروع منجب وفي نسخة بذ العرف والإحماد منهم ومرحبي وهي اسماء جدوده انتهت الحاشية البيت الخامس والعشرون بذور حاشية ظاء ملوك قيول ويروى بذور قيول انتهت الحاشية بذور قيول لم تزل كل حلبة تمزق منهم عن اغرى محبب ويروى ذوون قيول وهو جمع قولك ذو مرحب وذو جدن وذو يزن وذلك في حمر كثير وهم الأذواء وقل ما يقولون الذوون وإنما تبع الطائي في ذلك الكميت لأنه قال وما أعني بذلك أسفليكم ولكني عنيت به الذوين والحلبة الجماعة من الخيل تدفع في الرهان والمحبب من الخيل الذي قد بلغ تحجيله ركبتيه او جاوزهما حاشية رواية الصلي محنب وقال المحنب ان تكون القواء مضيضا الى الركبة وقال وروى الناس عن أغر محبب وهو خطأ وفضاء ويروى محنب بالحاء المهملة أي الذي في يديه حناء وفي صلبه توتير وقال أبو عبيد المحنب البعيد ما بين الرجلين من غير فحج وهو متح واستعار ذلك كله أي أنهم سباقون انتهت الحاشية البيت السادس والعشرون همام كنصل السيف كيف حززته وجدت المنايا منه في كل مطرب البيت السابع والعشرون طرقت حطاما منكب الدهر إذ نوى زحامي لما أنجعلتك منكبي المنكب رأس الكتف. والمعنى لما أنجعلتك ركني وملجأي ومن ذلك قيل لعون العريف منكب البيت الثامن والعشرون وما ضيق أقطار البلاد أضافني إليك ولكن مذهبي فيك مذهبي يقول لم يلجئني ضيق البلاد علي وكساد بضاعتي عند الناس ولكن مذهبي ألا أسأل إلا لكريم حاشية وقال المرزوقي في كتابه لم يرجئني ضيق البلاد علي وكساد بضاعتي عند الناس لأن في الأرض فسحة وفي أهل الفضل والإفضال كثرة ولكن قضاء حقك والقصد إليك والثناء عليك لفضلك وكرمك هو مذهب أعتقده وذين أتدين به وكأنه ألم في هذا بقول الآخر وقول لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا وقد أتى أبو تمام فيما يقارب هذا بأحسن منه وهو إن قلبي لكم لكالكبد الحرى وقلبي لغيركم كالقلوب ويجوز أن يكون المعنى أني لا أسأل إلا الكرام وأنت كريم وقال الخار في ضاء مذهبي فيك خلاف مذهبي في غيرك في الانبساط اليك والاختصاص بك انتهت الحاشية البيت التاسع والعشرون وأنت بمصر غايتي وقرابتي بها وبن الآباء فيها بن أبي حاشية صاد وميم ولام وهاء وبن أبيك فيها وشرحه فضاء قال الخار يقول أنت غاية مناي بمصر وأنت قرابتي لأني أمتت إليك بحرمة الأذب ووسيلته وإن لم يكن بيننا قرابة النسب بها يعني بمصر وإنما يخاطب الممدوح وروا الصولي وبن أبيك فيها بن أبي وقال ابن المستوفى في طرة كتاب الخار يقول أنت غايتي من بين قرابتي ومن بين إخوتك الذين هم أعمامي وفي أثنائه أنت غايتي بمصر مع قرابتي بها انتهت الحاشية البيت الثلاثون ولا غر أن وطأت أكناف مرتعي لمهمل أخفاضي ورفهت مشربي لا غر أي لا عجب والأكناف النواحي والمهمل الذي قد أهمل في المرع وأخفاض جمع خفض ويجب أن يكون هنا الفتية من الإبل كما قال رؤبه يبن قروم لسن بالأخفاض وأصحاب اللغة يذكرون الأخفاض في الأضاض فيقولون الأخفاض جمع خفض وهو متاع البيت والخفض الجمل الذي يحمل عليه ذلك المتاع ولعلهم كانوا يحملون أمتعتهم على البكارة من الإبل والأفتاء لأنهم يودعون القروم ويعدون ما قوي من من الجمال والنوق ويعدون ما قوي من الجمال والنوق لمراكب النساء عين ورفهت مشربي اي جعلته رفها والرف أن تشرب الابل متى شاءت البيت الحادي والثلاثون فقومت لي مع وج من قصد همتي وبيت لي مسود من وجه مطلبي البيت الثاني والثلاثون وهاتا ثياب المدح فجر ذيولها عليك وهذا مركب الحمد فاركبي وهاتا ثياب المدح فاجر ذيولها عليك وهذا مركب الحمد فاركبي القصيدة الثانية عشر وقال يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف بن يوسف الثغرية البيت الأول من سجايا الطلول ألا تجيب فصواب من مقلة حاشية ميم ولام وسين ودال من مقلة انتهت الحاشية أنت صوبا من سجايا الطلول ألا تجيب فصواب من مقلة ان تصوب الاول من الخفيف والقافية متواتر تصوب من صاب السحاب اذا جاء بالمطر البيت الثاني فاسألنها وجع البكاك جوابا تجد الشوق سائلا ومجيبا حاشية بعد كلمة تجد سين ودال تخدم ورواية الاصل بها مشسين وحاشية بعد كلمة الشوق ميم تجد الدمعة انتهت الحاشية سائلا ومجيبا فاسألنها وجع البكاك جوابا تجد الشوق سائلا ومجيبا ويروى تخدع الشوق حاشية رواه الصولية انتهت الحاشية يقول هذا السؤال والجواب خديعة للشوق لا تجدي شيئا ونصب سائلا ومجيبا على الحال حاشية ما بين المعقفين لم يرد في ش وأثبته من باء ونون انتهت أي لا تنتظر ما يكون من جوابها وابكي فإنها لا تجيب لأن الشوق هو الذي يحمل على السؤال وعلى البكاء حاشية جاء في ضاء قال الآمدي وقد صحف الناس في هذا البيت فرواه قوم تخدم الشوق ورواه آخرون تحذن بالحاء غير المعجمة ورواه قوم تخدع الشوق وذلك كله غلط وما قال الرجل إلا تجد الشوق لأنه قال فاسألنها وجع البكاك جواب لأنه قد علم أنها لا تجيب وأنه سيبقي فلذلك قال تجد الشوق سائلا ومجيبا لأن الشوق هو الذي حداه على السؤال وهو الذي أبكاه لأنها لو أجابت أجابت بما يبكيك أو لأنها لما تجب علمت أن من كان يجيب قد رحل عنها فأوجب ذلك بكاك وهذه فلسفة حسنة ومذهب من مذاهب أبي تمام ليس على مذاهب الشعراء ولا طريقتهم ومثله قوله تجرع أسا قد أقفر الجزع الفرد ودع حسي ودع حسى عيني يحتلب ماءه الوجد إذا انصرف المحزون قد فل صبره أو قد فل صبره سؤال المغاني فالبكاء له أرد وقال الخار زنجي وروا تخدم الشوق أي لا تنتظر ما سيكون من جوابها فإنها لا تجيب وتكون أنت في حالتي السؤال والإجابة خادما للشوق لأن الشوق يحمل على السؤال وعلى البكاء فأنت مطيع له تخدمه كيف أمرك وقال ويروى تحذم الشوق أي تهيج من الاحتذام وقال ابن المستوفى أراد أنه إذا سألها وجعل بكاه جوابها فقد ألهب الشوق في حالتي سؤاله وإجابته انتهت الحاشية البيت الثالث قد عهدنا حاشية سين قد شهدنا وفوقها بين السطور وعهدنا لام عهدت وروتها ظاء انتهت الحاشية قد عهدنا الرسوم وهي عقاظ للصبى تزدهيك حسنا وطيبة عين وهي عقاظ اي وهي كثيرة الاهل يجتمع الناس إليها لأن عقاض سوق للعرب كانوا يجتمعون فيه ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون وقيل إنما سمي عقاض لأنهم كانوا يتعاكضون فيه بالحجج أي يعرك بعضهم بعضا يقال عكضت الشيء أعكضه عكضا اذا غمزته غمزا شديدا او عركته وقد بين الطائل غرضه في زعمه ان الرسوم عكاذ بقوله البيت الرابع اكثر الارض حاشية لا وذا اكثر الناس انتهت الحاشية زائرا ومزورا وصعودا من الهوى وصبوبا أكثر الأرض زائرا ومزورا وصعودا من الهوى وصبوب الصعود الأكمة يشق الصعود فيها والصبوب مثل الحضور وأصل الصعود من سعد والصبوب من صب إلا أنهم صاروا يكنون بالصعود عما يشق عليهم لأن الصعود أصعب من الانحضار حاشية في ذا قال الخار زنجي أراد بالصعود الكؤود من الهوى وبالصبوب اللين المطاوع انتهت الحاشية البيت الخامس وكعابا كأنما ألبستها غفلات الشباب بردا قشيبة البيت السادس بين البين فقدها قل ما تعرف فقدا للشمس حتى تغيب البيت السابع لعب الشيب بالمفارق بل جد فأبكى تماظرا ولعوب تماظر ولعوب من أسماء النساء واشتقاق تماظر من قولهم عيش مضر أي حسن ناعم وأكثر ما يستعمل في الاتباع يقال خذه خضرا مضرا أي بحسنه ونظارته وقد يجوز أن يكون تماظر من مضر اللبن يقال لبن ماضر أي حامض وقيل الماضر الأبيض عين والأجود أن يكون تماظر والعوب معرفتين صرفهما للضرورة ولو جعلهما نكرتين لم يبعد ذلك إلا أن كونهما معرفتين أحسن البيت الثامن خضبت خدها إلى لؤلء العقد دما أنرأت شواتي خضيبة خضبت أي بالدمع الذي فيه الدم والشواه جلدة الرأس ويقال للجلد كله شواه لأنه يعل الجسد وكذلك قالوا في قول أبي ذؤيب إذا هي قامت تقشعر شواتها ويشرق بين الليث منها إلى الصقل حاشية ديوان الهذريين الجزء الأول صفحة خمس وثلاثين انتهت الحاشية ويروى صراتي أي أعلان والمعنى الذي أراد الطائي أنه قد شاب فخضب الشيب صاد والشوى أيضا الأطراف والشوى إخطاء المقتل ومنه قولهم كل مصيبة ما أخطأتك شوان البيت التاسع كل داء يرجى الدواء له إلا الأطراف فضيعين ميتة ومشيبة حاشية ميم ولام القطيعين بدل الفضيعين انتهت الحاشية البيت العاشر يا نسيب الثغام ذنبك أبقى حسناتي عند الحسان ذنوبا حاشية هاميم عند الغواني انتهت الحاشية صاد يا نسيب الثغام يعني ان الشيب يشبه الثغام في البياض والثغام نبت ابيض حاشية اورد ابن المستوفى الابياط الاربع السابع والثامن والعاشر والحادي عشر وقال في شرحها قال الامدي ومما يسأل عنه من معانيه قوله وأنشد الأبيات الأربعة فيقال كيف يقول إنها بكت وإنها خضبت نحرها دما ثم يقول إن حسناته صرن ذنوبا وإنهن عدن مارأين وكيف تكون باكية على شبابه وعائبة له في حال واحدة الجواب أنها إنما بكت أسفا على الشباب وهربا من الشيب فقد تبكي الغانية إذا عرضت على الأشيب وتقول لا أريده وقد يجوز أن يكون أضرب عن هذه الباكية وعن معنى البيت الأول إلى حبائب أخر عبنه وزرين عليه وقد يجوز أن تكون الباقية عليه هي العائبة لأنها تكي عليه في حال وتضحك منه في حال أخرى كما قال الوليد بن عبيد البحتري رأت طالعا للشيبي فابتسمت له وقالت نجوم لو طلعن بأسعدي أراد أنها هزئت منه فالمعنيان صحيحان لا يتناقضان وقد قال أبو تمام في موضع آخر يضحكن من أسف الشباب المدبر يبكين من ضحكات شيب مقمر فقوله يضحكن من أسف الشباب في غاية الرداء لأنه غير معروف في كلامهم الضحك من الأسف بل الضحك يكون منهن استهزاءا استهزاءا وسخرا والبكاء قليل منهن في مثل هذا وإنما يبكي على الشباب صاحبه فأما المرأة فليس عندها إلا الصدود والإعراض والمقت والانحراف هكذا طريقة القوم في هذا المعنى فأما قول الأختل لما رأت بدل الشباب بكت له إن المشيبة لأرضل الأبدال فإنما أراد بكت للشباب وذهابه لغيره وقال ابن المستوفى بعد ذلك وفي حاشية الكتاب الذي نقلته بخط يحيى بن محمد ابن عبد الله الأرزني يجوز أن يكون أرادا أنهن ضحكن من شدة الأسف والحزن وهذا قد يعتري من يهجم عليه أمر عظيم من الحزن فيضحك وهو على نهاية الحزن والهم كما قيل شر النوائب ما أضحك وإذا كان هذا سائغا خرج أبو تمام من قبح ما نسب إليه ثم قال ابن المستوفى بعد هذا ايضا قوله شر النوائب ما اضحك هو من قوله ولما تولوا باخراجهم وظلت بهم عيسهم ترتكوا ضحكت من البين مستهزئا وشر المصائب ما يضحكوا وعورد بعد ذلك رد المرتضاء بالقاسم علي بن الحسين بن موسى بين قوسين الشريف المرتضى على الآمدية قال فيه وليس يحتاج لأبي تمام إلى ما تكلفه الآمدية بل المناقضة زائلة عنه على كل حال وأن كل من قد بكى شبابه وتلهف عليه من النساء هن اللواتي أنكرن شيبه وعبنه به وما المنكر من ذلك وكيف يتناقضوا أن يبقي على شبابه ونزول شيبه منهن من رأينا الشيب ذنبا وعيبا منكرا وفي هذا غاية المطابقة لأنه لا يبقي للشيب ويجزع من حلول وفراط الشباب إلا من رآه منكرا معيبا انتهت الحاشية البيت الحادي عشر ولئن عدنا ما رأينا لقد أنكرنا مستنكرا وعدنا معيبا البيت الثاني عشر أو تصدعنا عنقلا لكفى بالشيب بيني وبينهن حسيبا تصدعنا كما جاء في صاد أي عني لشيبي فكفى به كافيا يقال أحسبني هذا الشيء أحسبني هذا الشيء أي كفاني البيت الثالث عشر لو رأى الله أن للشيء فضلا جاورته الأبرار في الخلد شيبة البيت الرابع عشر كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد رغيبة حاشية ميم ودال عجيبة انتهت الحاشية البيت الخامس عشر طاب فيه المديح والتذ حتى فاق وصف الديار والتشبيب لأن أطيب الشعر ما كان تشبيبا وقد صار مدحه ألذ وأطيب البيت السادس عشر لو يفاجى ركن النسيب كثيرا بمعانيه خالهن نسيبا أصل يفاجى الهمز وتخفيفه جائز على كل مذهب عين ويجوز أن يروى يفاج ركن النسيب على ما لم يسم فاعله ويكون كثير بدلا من الركن لأن الطائية قد حكم لكثير بالتقدم في النسيب والهاء في معانيه راجعة على الممدوح ويجوز أن يروى يفاجي ركن النسيب على أن تجعل ركن النسيب مفعولا لكثير ويكون المعنى أن كثيرا لو فاجأ ركن النسيب بمعاني هذا الممدوح لخالهن ركن النسيب نسيبا من حسنهن حاشيه قال الصولي في شرح هذه القصيدة لما قرأتها على أبي مالك سألته عن هذا البيت فقال أراد كثيرا فرده إلى أصل الاسم ولم يصدر قلت كيف خص كثيرا قال سمعته يقول غير مرة أمدح, أمدح الناس زهير والأعشى ثم الأخطل وكثير يقول لو بلى كثيرا هذا المديح على كثرة متحه لخاله لخاله من حسنه نسيبا وقد أتى ابن المستوفى بكلام الصلي هذا في كتابه وعقب عليه بقوله إنما اعتمد على كثير من دون الثلاثة لأنه أحسنهم نسيبا وهو كذلك ولو أراد المتح لقال زهير ولم يتغير الوزن اللهم إلا أن يكون كثير أمدح الناس الثلاثة عنده أيضا والعلماء يقدمون زهيرا في المديح فيقولون وزهير إذا رغب ومع الرغبة يجود المتح لأنه يوصل إلى المطلوب وتوصل الراغب مشهورة جودته وعلى أن أبا تمام وصف كثيرا بجودة النسيب في قوله في موضع آخر وكثير عز يوم بين ينسب فيقول لو فاجأ هذا المديح كثيرا لخاله من رقته وجودته نسيبا ففضله عليهما في طريقة النسب وهو لعمر الله ألطفهما نسيبا لفظا ومعنى ولولا ذلك لوقع موقعه جرير وجميل لكن كثيرا أحسنهما نسيبا انتهت الحاشية البيت السابع عشر غربته العلا على كثرة الناس حاشية سين وميم ودال الأهل وبهامش ميم الرواية انتهت الحاشية فاضحى في الاقربين جنيبا غربته العلا على كثرة الناس فاضحى في الاقربين جنيبا خ يقول جعلت للعلا والمكارم هذا الممدوح جعلت العلا والمكارم هذا الممدوح غريبا في الناس فلا يوجد له نظير فيهم البيت الثامن عشر فليطل عمره فلو مات في مروة مقيما بها لمات غريبة تفسير لقوله فأضحى في الأقربين جنيبة صاد خص مروة لأنه من أهلها وهو طائي كان من قواد حميد الطوصي يقول فلو مات بمروة بلده لمات غريبا ليس أحد يشابهه في الجود البيت التاسع عشر سبق الظهر بالتلادي ولم ينتظر النائبات حتى تنوب خاء أي لا ينتظر بماله نائبات الظهر فيبذله فيها إذا نابته ولكنه يسبق النائبات فيه فيجود به عفوا البيت العشرون فإذا ما الخطوب أعفده كانت راحتاه حوادثا وخطوبا صاد يقول الحوادث والخطوب تذهب بماله فإذا لم يكن خطوب وحوادث فراحتاه بتفريق ماله من أعظم الحوادث والخطوب حاش يهي وقال ابن المستوفى في الرد على الصولي ناقض بقوله الحوادث والخطوب تذهب بماله قول قوله سبق الدهر بالتلاد البيت انتهت الحاشية البيت الحادي والعشرون وصليب القناة والرأي والإسلام سائل بذاك عنه الصليب حاشية فضاء قال الآمدي قوله صليب القناة يريد رمحه وليس يريد صلبه وظهره ولو أراد ذلك ما كان متحا وصليب الرأي جائز ساغ وصليب الإسلام فيه قبح لأنه غير مستعمل ولكن المنسوق قد يحمل يحمل على معنى ما نسق عليه إذا كان مقاربا له كثيرا يقولون فلان صلب في دينه أي قوي شديد أما إذا لم يستعمل مع لفظة الإسلام فنعم وفيه نظر وإن كان الدين هو الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام انتهت الحاشية البيت الثاني والعشرون وعر الدين بالجلاد ولكن وعور العدو صارت سهوبا الجلاد المضاربة بالسيوف عين وقوله وعر الدين اي جعله وعرا على العدو ويذل على انه اراد ذلك قوله ولكن وعور العدو صارت سهوبا والسهب المستوي من الأرض ويحتمر معنا آخر وهو أنه لما ندب إلى الجهاد وذكر أنه لا يتم الدين إلا به وعره على من يتبين به أي جعله صعب المسلك لأن الجلاد يؤدي إلى القتل البيت الثالث والعشرون فضروب الاشراك صارت فضاء حاشية ميم ولام وصاد ودال تدعى تات الحاشية وفضاء الاسلام يدعى حاشية ضاء صار انتات الحاشية فضروب الاشراك صارت فضاء وفضاء الاسلام يدعى ذروب البيت الرابع والعشرون قد رأوه وهو القريب بعيدا ورأوه وهو البعيد قريبا بعيدا لأنهم لا يقدرون عليه الامتناع وقريبا لسهولته عليهم وتمكنهم منه حاشي الفضاء قال الخار يقول إذا كان منهم قريبا لم يجترئوا على أن يتعرضوا للثور البعيد منه علما بأنه لا يستبعد ذلك فهم يرونه بعيد الغزوة وهو منهم قريب وإذا بعد لم يأمنوه ورأوه قريب الغزوة وفي الحاشية من كتابه التبست عليهم حالاته في القرب منهم والبعد عنهم كيدا منه إياهم فبين يظنونه بعيدا وهم له آمنون إذا هو قريب وبين يظنونه قريبا إذا هو بعيد انتهت الحاشية وانتهى الشريط الثامن البقية على الشريط التاسع